يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرضا فزادهم الله مرضا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 ضاعت ما حوله ذهب الله بنورهم ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عميان فهم لا يرجعون.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 فَأْتُوا بِصُورَةٍ مِنْ مِثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِنْ اللَّهِ كُنْتُمْ صَادِقِينَ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 فاتقن رَالَّتِ وقودُهَا النَّاسُ والحجارةُ أعدَّةٌ لِلْكافرينِ وبشِّرِ الَّذينَ آمَنوا وعملوا الصالحاتِ أن لهم جَنَّاتٍ أن لهم جَنَّاتٍ تجري من تحتها الأنهار كل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 فَقَالَ أَنبَأُونِي بِأَسْمَائِهَا أُولَئِكَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ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 فَلَمَّا أَنْبَأَهُم بِأَسْمَائِهِمْ قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَأَعْلَمُ وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِأَدَمَّ فَسَجَدُوا فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ وَقُلْنَا يَا أَدَمُ سَكُنْ أَتَّ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةُ وَكُلَّ مِنْهَا رَغْدٌ حَيْثُ شَئْتُمَا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 فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا وكذبوا باياتنا أولئك أصحاب النار اولئك اصحاب النار هم فيها خالدون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي وأوفوا بعهدي أوف بعهديكم وإياه يفرهبون وأمنوا بمازلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافرين به ولا تكونوا أول كافرين به تشتروا بأيات ثمنا قليلا وإيا يفتكون ولا تلبس الحق بالباطل وتكتم الحق وأنتم تعلمون وأقيم الصلاة وأت الزكاة وركع مع الركعين.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 وَاتَّقُوا يَوْمَ الَّذِي لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقَابَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُقَابَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُعَاصِرُونَ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 واغرقنا آل فرعون واغرقنا آل فرعون وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَى أَرْبَعِينَ لَيْلَةً ثُمَّ تَخَذَتُمُ الْعِجَلَ مِن بَعْدِهِ ثُمَّ تَخَذَتُمُ الْعِجَلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنَّا أَنْظَارٌ مُنْظَرٌ ثُمَّ عَفَوْنَا عَلَيْكُم مِن بَعْدِ ذَلِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ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 ذلكم خير لكم من اعدبارئكم فتاب عليكم انه هو التواب الرحيم واذا قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرا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 فدع لنا ربك يخرج لنا مما تُطْبِتُ الْأَرْضُ مِنْ بَقْلِهَا وَقِثَائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصْلِهَا قَالَ أَتَسْتَبَدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَذَنٌ بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ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 ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمنا بالله واليوم الآخر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 ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم فقلنا لهم كونوا قردة خاسين فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة وموعظة للمتقين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 وإذ قتلتُن نفسا فدَرَتُن فيها وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنَّ تَكْتُمُونَ فَقُلْ نَظْرِبُهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحِيلُهُ الْمَوْتَ وَيُرِيْكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ثُمَّ قَسَتْ قُلُو بُكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ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 وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةٍ لَّاهِيَةٍ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ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 وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم قالوا أتحدثونه بما فتح الله عليكم ليُحاجُكُ به عاد ربكم أَفَلَا تَعْقِلُونَ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 ثمَّ أَنْتُمْ هَٰؤُلَاء إِتَّقُوا تُلُونَ آفُسَكُمْ وَتُخْرِجُنَ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 فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا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 ولقد آتينا موسى الكتاب وقثينا من بعده برسل وآتينا عيسى بن مرية البيانات وأيده به روح القدس فكلما جاءكم رسول بما لا تهوا فسكم واستكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون ولم ما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا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 قل فلما تقتلون آبِيَ اللهِ من قبل إياكُم مُؤمِنِينَ وَلَقَدْ جَاءَكُم مُسَابِلْبَينَاتِ ثُمَّ تَخَذَّمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَتُمْ ظَالِمُونَ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 وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ قُلْ بِئْسَمَا يَأْمُرُكُم بِهِ إِيمَانُكُمْ إِن كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ قُلْ إِنْ كَانَتْ لَكُمُ الدَّارُ الْآخِرَةُ عِندَ اللَّهِ خَالِصَةً مِنْ دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ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 ومن الذين أشركوا يود أحدهم له يعمر ألف سنة يود أحدهم له يعمر ألف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أي يعمر والله بصير بما يعملون قل ما كان عدوه لجبريل فإنّه نزله على قلبك بإذن الله مصدّق لما بين يديه مصدّق لما بين يديه وهدو وبشّار المؤمنين من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل ومهكال فإن الله عدو للكافرين ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون او كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل اكثرهم لا يؤمنون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 وَاتَّبَعُوا مَا تَتَّنُّ الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ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 ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق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 وقالت اليهود ليست نصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم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 فإنما يقول له كن فيكون وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبرهم مثل قولهم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 الذين آتينهم الكتاب يتلونه حقت لاوته أولئك يؤمنون به وَمَن يَكْفُر بِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ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 واحدنا اله إبراهيم وإسماعيل أطهر بيتي أطهر بيتي للضائفين والعاكفين والركع السجود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 ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ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 ام كن لا تمشهدوا اذ حضر يعقوب الموت اذ طال بنيه اذ طال بنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد الهك واله آبائك ابراهيم وإسماعيل وإسحاق إلهًا واحدًا إلهًا واحدًا ون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 وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط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 فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم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 لا تعملون تلك امه قد دخلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسالون عن ما كانوا يعملون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 كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يثنو عليكم آياتنا يثنو عليكم آياتنا ويزكّيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون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 ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال ونقص من والثمرات. وبشر الصابرين، وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إن لله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 إن الصفاء والمروة من شعائر الله فمن حج البيت ويعتمر فلا جناح عليه ان يطوف بهما ومن تطوع خيرا فان الله شاكر عليم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 إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك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 لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو لا إله إلا هو الرحمن الرحيم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 لا آيات للقوم يعقلون ومن الناس من يتخذ من دون الله آداب يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا أن القوة لله جميعه وأن الله شديد العذاب إذا تبرأ الذين تتبع من الذين تتبع ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وَقَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا لَوْ أَنَّ دَنَنَا كَرَّةً فَنَتَبَرَّأَ مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّؤُوا مِنَّا كَذَالِكَ يُرِيهِمُ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ حَسَرَاتٍ عَلَيْهِمْ وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ يا أيها الناس كلوا منا في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على اللهم ما لا تعلمون واذا قيل لهم اتبعوا ما انزل الله قالوا بل نتبع ما لقينا عليه اباءنا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 وما أهل به لغير الله فمن الضر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم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 فما أصبرهم على النار ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاف بعيد ليس البراء والوجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين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 فمن خاف من موصن جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامِ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 وإذا سألك عبادي عني فإنني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي واليؤمنوا بي واليؤمنوا بي لعلهم يرشدون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 ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد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 وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزوجوا فان خير الزاد التقوى واتقوني يا اولي الالباب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 واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين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 فَإِن زَلَلْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمْ الْبَيِّنَاتُ فَاعْلَمُوا فَاعْلَمُونِ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا أَن يَأْتِيَهُمُ اللَّهُ فِي ظُلَلٍ مِّنَ الْغَمَامِ وَالْمَلَائِكَةُ وَقُضِيَ الْأَمْرُ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 فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب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 والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولم ما يأتكم مثل الذين خلو أم حسبتم أن تدخل الجنة ولم ما يأتكم مثل الذين خلو وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَثُلِلُوا وَثُلِلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَ نَصْرُ اللَّهِ أَلَا نَصْرُ اللَّهِ قَرِيبٌ يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ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 والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون ويسألونك عن المحيط قل هو أذى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 وبشّر المؤمنين ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبرو وتتقوو تصلحو بين الناس والله سميع عليم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 ولا يحل لهن ان يكنمن ما خلق الله في ارحامهن ان كن يؤمنن ان كن يؤمنن بالله واليوم الاخر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 وإذا طلقتم النساء فبلغ أجلهن فلا تعذلهن أيها كِحْنَ أزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَادَوْا بَيْنَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ذَالِكَ يُعْذِبِهِمَا من كَانَ مِنْ أَكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَالِكُمْ أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَر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 من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له فيضاعفه له أضعاف كثيرة.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 قوم القتال الا تقاتلوا قالوا وما لنا الا نقاتل في سبيل الله وقد اخرجنا وقد اخرجنا من ديارنا وابنائنا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 قالوا أن يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ونحن أحق بالملك منه ولم يأتسع تمن المال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم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 فشربوا منه إلا قليلا منهم فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوث وجنوده قال الذين يظنون أنهم ملاق الله كم من فئة قليلة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 ولمّا برزوا لجيالوت وجنوده قالوا قالوا ربنا افرغ علينا صبرا وثبت اقدامنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فهزموهم باذن الله وقتل دا ود جالوت واتاه الله الملك والحكمه وعلمه مما يشاء ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الارض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 منهم ما كَلَمَ الله ورَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ وَأَتَيْنَا عِيسَى بْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُوسِ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا قَتَتَ لَلَّذِينَ مِن بَعْدِهِمْ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتِ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 أفقوا مما رزقناكم، أفقوا مما رزقناكم من قبل أي يأتي يوم لا بيع فيه من قبل أي يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلّة ولا شفاع.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 والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون.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 قال بلا ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك فصرهن إليك ثم جعل على كل جبل منهن جزء ثم دعهن يأتيك سعيا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 الذي ينفق ما له رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر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 تنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولست بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد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 وما تَنَافَقُ مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنفُسِكُمْ وَمَا تَنَافَقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ وَمَا تَنَافَقُونَ مِنْ خَيْرٍ وَالسَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ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 ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الرiba وأحلا الله البيع وحر مرّبًا فمن جاءه موعدة من ربه فأتها فله ما سلف فله ما سلف وأمره إلى الله وَمَن عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأتوزكَتَلهم أجرهم عِدَّ رَبِّهِمْ وَلَا خَوفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا خَوفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا وذروا ما بقي من الزباء ان كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فاذنوا بحرب من الله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 أنتم تعلمون، واتقوا يوم ترجعون فيه إلى الله، واتقوا يوم ترجعون فيه إلى الله، ثم توأف كل نفس ما كسبت. ثم تُعْفَى كُلٌّ نَفْسٌ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَتُوا بِدِينٍ إلَى أَجْلٍ مُسَمَّى فَكْتُبُوا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 أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى أن لا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضارعون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 السموات وما في الأرض وإلا تبدو ما في أنفسكم أو تخفه يحاسبكم به الله فيغفر למי يشاء ويعذب من يشاء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 واعف عنا واغف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين